فإنه شاهد اليوم برنامج مباشرا على قناة تسمى إسلامية يجزون فيها الحلف بالنبي وبالقرآن لأنه صفة من, صفاتي من صفات الله عز وجل الجواب أن الحلف بغير الله شرك لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلف إلا بالله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال لا تحلف بالأنداد ولا بالآباء ولا ولا بالأوثاني فالحلف بغير الله شرك والنبي عليه الصلاة والسلام هو ليس إلهاً وليس هو من صفات الله عز وجل لذلك لا يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام بإجماع يعني السلف لكن روي عن الإمام أحمد رواية أنه يجوز الحلف بالنبو بالنبي وذلك يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم مش لفظه مشتمل على نبوة, أو نبوة نعم أنه مشتمل على لفظ نبي والنبوة هي يعني الإنباء من صفات الله عز وجل إذ هو الذي ينبئ عباده لكن هذا غير صحيح والذي عليه أهل العلم والذي عليه الأئمة الأربعة جميعا حتى الإنمان محمد في رواية وهي رواية صحيحة وهي المنقول عنه بالصحة وهي مشهورة أنه لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من المخلوقات وأما قوله وبالقرآن فالحلف بالقرآن الذي هو كلام الله أمر مشروع لكن الخلاف كان في لفظة المصحف الحالف بالمصحف فالحلف بالمصحف إذا قصد بالمصحف كلام الله فإنه يجوز الحلف به وإن كان المراد بالمصحف الأوراق فهذا لا يجوز ولكن غالب من يقول والمصحف أو القرآن يقصد به الكتاب الذي أنزله الله على عباده وهو القرآن الكريم الذي هو كلام الله فالحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته كقولها وعزة الله وقدرة الله ورحمة الله ونحو ذلك هذا أمر مشروع لا بأس به فالحالف بالقرآن بمعنى أنه كلام الله بكلام الله بجائز، أما بالنبي فلا يجوز، والله أعلم. تقول.